أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بنيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يتلى ma yuridi ya ayy walladhina amanu la tuhillu shi'ara llahi la tuhillu shi'ara llahi wa la ashhara lharama wa la lhadya wa la lqalaidi wa la lqala يَتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَارْضَوْنَ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا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 والمخنقه والمنقوزه والمترديه النطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق اليوم ياسا الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم فلا تخشوا ولا تحزنوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخنسه غير متجانف لاثم فان الله فان الله غفور رحيم 147. واسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين 148. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلَكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ إذا آتيتم هم أجور هم محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا رب فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفن أو جاء أحد أو جاء أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَثِيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسْحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ وَلَكِن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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئ من قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير اعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم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 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِن قُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا أُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ كُم سَيئاتِكُمْ وَلَا أَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ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 وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ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 المسيح بن مريم وانه هو من في الارض ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت يهود والنصارى نحن ابناء والفلي من يعذبكم بذنوبكم بل انت ذشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا كِتَابٌ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا أَنْتَ قُولُ مَا جِئْنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 129. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون هَذِهِ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ فَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فلا تأس على القوم فاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إن تقضى الله من المتقين لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسق ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين تَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَوَعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي تاخي قال يا ويلا انت عجزت ان اكون مثل هذا الغراد اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوء اتاخي فاصبح من النادمين من اجل ذلك كتبنا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 كثيرا منه وبعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم 119. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 110. أو ينفوا من الأرض 111. ذلك لهم خزي في الدنيا 112. ولهم في الآخرة عذاب عظيم 113. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 111. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون 112. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله, ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم خُرُوجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اذلمه واصلح فان الله فان الله يتوب عليه ان الله 119. سماعون للكذب سماعون, سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 110. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه 111. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 112. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سنمعون لكذب اكلون للسحت فان جاء إِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ 119. وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشون ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا 110. ومن لم يحكم بمن زل الله فأولئك هم الكافرون 111. وكتبنا عليهم فيها بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَيْنَا عَلَى بَيْنِي مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا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 129 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمنا ولكن ليبلغكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فننبيكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينه احذرهم ان يفتروك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ان يصيبه ببعض ذنوبهم و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 اقسم بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون 121. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 122. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم 123. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 124. والله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 129. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم القردة والخنازير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 وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْطِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلاَ يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْطِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ طالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطان يفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منا انزل اليك ما انزل اليك من ربك طه وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا أَنْقَذُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْنَ اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم وما لَكَنُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ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 وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ ذُئِبَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ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 لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاء رسول بما لا تهوى انفس فريقا فريقا كذب وفريقا يقتلون 119. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون 110. لقد كفر الذين قالوا إنا وها هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواهم نار وما للظالمين من انصار لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وانه الصديق كان ياكلان الطعام 121. ونبين لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون 122. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 123. قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهوانكم مِن قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ على انسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنازعون عن كل فعل لا بئس ما كان 118. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 119. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم, ما اتخذوهم أوليان مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَجِدُ قَوْمًا يَشْذُّونَ النَّاسَ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدُ قُرْبَهُمْ وَدَّتِ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا يَعْرِفُونَ مِنَ الْحَقِّ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 119-قالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 110-والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 111-يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم 119. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 110. وكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 111. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 112. لا يؤاخذكم الله باللغو فيه لَكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَزْوَاجَكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا عَيْنَاكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل ان أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمَنُوا وَعَمِلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمَنُوا وَ الصالحات ثم تقوا امنوا ثم تقوا احسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يبدوا انكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله 114. يعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 115. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزا مثل ما قتل فجزاءه مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم هديا بارغا الكعبة او كفاره طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سنف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكُمْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم يعلم ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 119. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 110. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤثم وإن تسألوا عن أشياء انزل القرآن تبذل لكم عف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبركم ثم اصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيره ولا سايبه ولا اصيره ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وعذرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا قالوا حسبنا من يَا اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَادَّتْ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ دَوَاعِدُ او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم نصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لم لم آثمين فإن عثر على أنهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فَيُقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَمَادَتَنَا أَحَقُّ مِنْ شَمَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَوْ يَخَ يخاف سمع والله لا يهدي القوم الفاسقين يوما يجمع الله الرسل فقولوا ماذا اجبتم قالوا لك يَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُنَا فِي الْمَهْدِ وَكَفْلَا وَإِذْ عَلَّمْتَ الْكِتَابَ وَالْفِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي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 بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وانعلم من قد صدقتنا ونكون عليها من الشاندين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا زلل رينا مائدة مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا تكون لنا فإني أعذبه عذابا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه واحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكن ان نقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت على شنيدا ما دمت فيهم فلما توسيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد اذ تعذبهم فانهم عبادك وان تعرف لهم فانك انت العزيز الحكيم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 يملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء